ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يجهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرجوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين قُلْ لَنَا لَكُمْ سَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِن عَذَابِ اللَّهِ من شَيْءٌ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَا فَسَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مُّحِيضٍ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 ما أنا بمطرخكم وما أنتم بمطرخي إني كفرت بما أشرفتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليب أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحية فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أطلها ثابت وفرها في السماء